ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو الكربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً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 يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَقَسْنَتَيْنِ فَلَهُمَا نُصُ الْسَمَا تَرَكْ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْ وَلِيَ أَبَوَي كُلٍّ وَاحِدٍ منهما ثُلُثُ مَا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَاؤُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن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 إن الله كان عليما حكيما